ارْزُمُ مَا حَلَّلَ اللَّهُ لَكَ تَتَغَيَّرِ مَا طَأْظَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ <رحيم> وَدِ صَرَضَ اللهَّهُم لَكُم تَحَّ تَأَمَانِكُم وَضلهَّهُ مَ لَكُم وَهُو وَلله وَإِذْ أَنْسَلَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لَمَّ نَباءتْ بِغ وَأَورَهُ اللههُ لَ ي الله فَنفَضَهُ وَأَض فَلَمم نَببَأَهابِي قلَة مَنْ أَم بَاءكَ and saw وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلماتي مُؤm konitätä ഇบ الن إبات الن بدنتنس إحنسبات ي Asa'u an nabu'il qaqunna ay yubdilu az wa jun khayran minkum na muslimatin OKAY those 경찰 I want it too that. yeah ʜələyə <laughs> əmələyə ya ai ua lladin ka ད� ད� ད� ད� དག An ələdiq əlxələdiq əlbūqum əlm yukafir ənkum səyəyətik əlm yudhik əlm yudhik əlm yudhik əlm wayud khilakum jannatin tajri min tahtihal annaha yawma la نورهم يسع بين ايدي ذي ميم ايمن يقولون ربنا اتمم لنا نورا yaquluna rabbana athm min Wa ma oja Nam maā ن وَف السَّمَاوِ الصَّفِيرِ وَلَأَبْلُ اشتركوا في وقيل ادخل النار مع الذاخلين وضرب Allah, مثلا, للذين آمنوا امرأة فرعون اوضا وَمَا لِيَ مَن بُنِيَتْ عَيْنُ رَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَوْجًا 'enfant vi mirrou an sorte d'unòt Bi que leslement quilo bien co to bi un canmina B mil yoò manniulo e أ الألي خلَ ق النوتَالآة لأَابك أَك أح وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات Ma taram fi kholqillah man min ام موجع البصر كورتيني يا قلب البصر خاس او وهو حس وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِّيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا wa ja'alna rujuuman lissaya atina wa'adtadna All in love. تك تمز من roi كل la main أو الق في ف س bon oh, lu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 wa nura nfu bi tham bi mfashqan li asha bis